هو موضوع مفتمن لذلك انا مجددش اخوه من اسبوع القادم فهيبقى اسبوع من الشعبان واحنا نريد ان يكون الامر من اول شعبان العمل من اول الان ان شاء الله يزاق يبقى ذكر الغزالي رحمه الله عشر فوائد من الجوع او يعني بمعنى ذاك نسمى لاش بطي ينزل إلى الطعام إيه يحتاجه وينزع عنه وهو يحتاجه برضو لسه لازال ما قداش وطن ثم ذكر مسألة هامة جدا وفرعة فالإحنا تبقى أكتب إنها بيأكل ثلاثة وأربع وربعين ويعمل إيه قال الغزالي فإن كان ممن تعود على الشبع فترك الشبع جملة فإنه يجلب العذاب على نفسه وسرعان ما يبتح قال الزهري من أخذ الحديث جملة تركه جملة وإنما يأخذ مع الأيام والليالي العمل التدرجي التربية التدرجية طب مال أعمل إيه؟ عشان كده احنا قلنا عادينا شغل بأول شعبان نعمل لي نبدأ من أول نهاردة نأكل مثلا إنسان ثلاثة جنة مثلا. يوم يقول الغزالي فيأكلوا فيخصموا من رغيفه يقبل يوم رغيف يخصموا من رغيفه سبع الرغيف يعني ايه لغمة يعني يجيلوا الرغيف رغيف تقسموا على سبع طبعا مش يطلع حاجة للغيف بتاع النهاردة كرسولة لكن يعني تنزلا يعني هتقسموا يعني يبقى ايه يعني يبقى كل رغيف كل رغيف الى لغمة وبكرة يبقى في الهنومتين ونقض على الموضوع ذا يومين وبعضه وعاجزين رهولة بقى صدق وعاجزين صدق لما يلتهد داخلك ده دليل الصدق كان عليك داخل انتعايش اقولك السلام الذي لدينا اقول لكم وفاة تاني هل نتكلم ال ال السلام الذي لدينا كانوا قوم صدق كعب المالك يا ضعره ايه؟ الف ف... ذكر ان الذي نجا هو الصدق وما كذبت قطت الى الان والله يسدد لله عز وجل فيما بقي سؤال كده فل... لما ذكروا اتخذوا في القلب هو هلال بن اميه ومروه النبوي ايه دليل الصدق الصدق عارف يعني ما واحد يقول 50 سنه أما جاءت إمرأة هلالة بن عمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن هلالة بن عمية أراجل شيخ كبير يريد من يخدمه أتأمكس معه أخدمه رسول الله قالنا وعدك جنيه قاله كان أرام بن فريق أزوجه أعدك لكن لا يقربك قالت الله يا رسول الله ما به حراك إلى شيخ ليه ما فيه حراق الناس في بعض الناس يثقلوا لا عشان شيخ كريم فعايش ليه حراق للنساء لا امال ايه بعده ده قال ما فيه حراق الى شيء وعاقبته ايه ده ربنا والله من يومها الى الان وهو يبكي محزون المحزون ما عندوش بقى وقت ينظر لغواته ولا ينظر لل محتاج دليل الصبر طب مش هبقى ايه وعلى الثلاثه القديمه كلفوا حتى الغايه خالص فضل الصدق ينمي في داخلي لحد ما وصل ريال حتى إذا ضاقت ضاقت عليه من أفضل حتى كان من أفضل كنت على صبيحة ليلة الخمسين وده برضو من الملفتات الصدق قاعد عدها على إيه وخمسين ليلة وقبل كده قاعدت نمشي بالشارع وتصورت وحيطل أبي قتاد بن عمي على وقت الأربعين ليلة بيعد قلبه بيتوهج محترق ده دليل صدق الباطل عارف الجوينية المرأة بتاع الجويني ده يكتل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اصبت حدا انت ما تاخد منها ما كانتش دعو انها حدثت لجي من يعرض عنها فتلحه عليه. حد يلح على الموت كده وهج الباطل احرق من الحجارة الرجل حرارة الاسف الزمد وده دليل الثرق. لما خرج رجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بالجموح. قال اني الارض هو ان اضع عدسي بالجموح. عارف ان ابن يذكر ان هند مرأته. ان هند مرأته. قول ايه انت? قالت سمعت عمر ابن الجموح قد اخذ ذرقته. وخارج سمعته على باب البيت يقول اللهم لا تردني الى عرض يا رب اخرف لا ارجع هم السببات حتى يقولوا الكلام ده الشوق سعيد بن جبيل لما دبحوه لما دبحوه الحجاج توجي لها دمه انبتق انبتع والحجاج على فسقت كان لذيبا فكر كده هو الدم ده أنا دبعت لديك كده ربعين الف واحد دبعت ما حصلش أبداً إن واحد دمه طلع جري بالشكل دي فجاء ده رجل انتاقع إيه اللي حصل ده أقول له قال يا ذا الأمير قال له يا ذا قول قال أيها الأمير إن هذا رجل قد فتت الشوث كبدًا مشتاق بقى ربق مش قادر ها هو غصب اشتاقتوا إليه وجي مدرسة الأسحار. الإنسان لما ينطلق مدرسة الإجهاد طبقه تصلي جدا زي ما قلنا المرة فيه طبقه حتى ما تدعب تدعب تجد بعد ذلك لما تبسط يدك إلى الله تتقوّع على وقفك بيه كانوا قال حبل من هذا في الصحيحية قال إنه حبل لزينب يا رسول الله زينب انتجاحك أم المؤمنون تعال ليه بالحبل ده تقوم من الليل فتطيل فإذا فترت تعلقت بي بس ما بتضرش ده صدر الإسلام لما نزل القيام الليه تعالى فرض عليه من فرض أول الإسلام فرض عليه مسار كان الرجل يقوم من الليلة حتى يتعلق بالحجر يتعلق بالحباب خط حب ينزل فيه كده من طول القيام الراجل ده بيه إصحى الصبح الضرق الصبح أي واحد من المشتجين يشوفه يمسجه كالصرق لكن ما صبروا على ذا إلا من أجل ذا عشان قام للإيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله ماذا أنزل من الفتن؟ حدث صحيح مثلاً ماذا أنزل من الفتن؟ وماذا فتح من الخدائم في فتن؟ آه في فتن ده بالحال إيه؟ قال أيقظوا صلاح دا في الحزر الفتن بقيام الليه؟ اللي ما تزوجش وخايف من, من النساء قيم الليه ايقظوا صواحدات الحوضة اللي كوني سويس لايس وقال عايزين الناس قدوا على تخاف من خياله قيم الليه وانت ما تخافش فرب تأسية اليوم عالية من بدل ومجاعد يقول وانا على في صبيحة الخمسين ليلة على ظهر بعد الليلة على الحال التي وصف الله الكتاب. ضغطت عليه الأرجل الرحلة ده مش الارض بس وضاقت عليه نفسه عارفوا واحد ده يقول لك مش طائق نفسي فضاقت عليه نفسه كمان نفسه لما وصل الى هذه المرحلة ونظر الله عبدالله وعلم من داخله وأعلم سبحانه وتعالى بهذا الصدر أنجز له مقربة أنجز له ما يريد فلا ستبت عليه في قرآن ده مش كده بس ده قرآن هنبدأ نتوف المحرار الى قيام الساعة وعلى الثلاثة كل أخليك حتى إذا داخلت عليهم الله وظهر عليك كنا براء إيه العز ده عشان الصدق عايزين بقى نعمل عملية الطعام عايزين نعمل عملية برمجة لحياتنا على العبادة بمصادق بقى خليك صادق ده أو بمعنى عددت خليك راجل لك راجل يعني تسبب على ما أنت عليك اقفر نفسك للبك فإذا علم منك المجاهدة قال ابن أستاذك أروا الله من أنفسك الغيرا ورينه بذيرا إذا علم منك المجاهدة عاني يا نفسه ما هو إلا صبر أيامك كأن مدتها أضواته أحلامك بس نصبر شوية أدعبني فيام الليل سنة وأحسست بحلاواتي دي عشرين سنة ابو صحفي الصغير يقول إيه يقول حرست قلبي 20 سنة ده حرست قلبي 20 سنة في المتابع فربنا حرست قلبي 40 سنة بعدها لحد ما قال الكلمة دي من ما عرفش مات عنه 5 سنة حرست قلبي 20 سنة وحرساني يعني يجي يأخلي ما ينفعش وحرساني قلبي 20 سنة ثم صرت أنا وقلبي في حالة حراسة لـ 20 سنة يعني 60 سنة ما اردنيه يا يبقى نقلل من الياض شوف بتاكل قد ايه واعمل كما قال الغزالي واحنا والله عشان نزوق في رمضان ده رابعه تمارين العزيمه ده هيبقى كل من اول شعبان عايزين نستهدف في تدريبات اما بينزل الواحد الرياضي لما قبل ما يشيل ثقل لازم من نسخن وإلا نتنزل وده اللي بيحصل تيجي في المسجد في أول رمضان بجانبت الصدق الشارع يوم عشر رمضان تجعنا طبقين تهيب ليه لأني هو ما دربش نفسه على كده وكل سنة كده كل سنة كده نحن نقول إحنا عايزين السنة دي أكواننا أنا أتمنى أن السيادي تكون انتفاضة نحاول نعمل انتفاضة ثورة على مثل سنة اللي حرامتنا من لذنة العبادة صور. صور. صور. صور. صور النبي صلى الله عزيز بل الله عزيز كل امر له خطر وله بال ينبغي ان يكون بين يديه ارهاصات ينبغي ان يكون بين يديه اعمال حتى تنجله زي ما سبق من خلاف من خير عمل بسيط ولا كبير عمل بسيط جدا عمل كبير جدا و... لان طبعا دعمك كفير في ايه هو امره من الاوامر انما المشكلة ان انت عندك على العجوة المشركين وعندك على العجوة الاخرى يهود قاعد استمي يصلي نحو بيت النقص يقولك صلى لقبلتنا وانخالفنا لقصة ابطر الصلاة بيت النقص يقولك يوم يمان اذا لا قاهدوا يمني واي يلقى معدليا كل يوم كل يوم قبلة كل يوم نكت الروحينهم فيه كلام إذا تكون هناك وطأ حيكون حدث جلل كبير لما تيجي بقى تقرأ صوت البقرة قبل بقى ما ينزل الله عز وجد التلتيب الآيات قبل أن يكون فيها قد نرى تقبل الواجه كبسة بقى فلنولي أمك قبل دي لكن في ايه؟ فلنفيش يقوله صفهاء أول الوابع مش كده؟ سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلاتهم والذات كانوا عليهم خذ ذلك انا هحولك من بيت المقدس للكعبه وفي ناس هيقولوا هو كل يوم يوشوا في حته قول لهم عشان ارفع عنه المؤنه انا هقول تقول لهم ايه قول لهم كل اللي في المشرق والمغرب عشان ابطمن واخد الاجابه لا ده مش واخد الاجابه بس انا عارف هيقولوا ايه اول ما يقولوا انا عرفت عارفك انت هتقول ايه بين يدي ما تتصدمش في قيام رمضان وفي السياء كل سنة واحد سواء الصبح ناسي وكاله بالله عليك ده لو لو سرد شعبان او اكثرهم حيصحى الصبح يمزح والله واحد في عقصان رمضان بيقعد في العيد يصحى الصبح لهم وحطونه الاكل كل شوية يخاف يقصبه يخافة جدا تاكل كده شوية وضع عليك لا حسنا كون ما بايك تلاتين يوم صام وره بعد صحر لا ده لو كان صيب في شعبان ما كانش قال زي عاكلة وشايب وكل الشيء اللي سمع الحديث تعاكل مناكلة وشايب ناسية والفرض زي السنة لأنه لن يصل في شعبات يصل عنده خلق إنما لو كان ضرب نفسه إذا عندك هونك وهو تلاتين يوم تضغط نفسك وتركز كوي جدا في تلاتين يوم دون فعلى عليشة ما راضي أباه عنها الحديث الصيحية ما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشياء لشهر قط إلا شهر رمضان وما رايتم اكثر صياما منه في شعبان كان يصوم شعبان كله وفي روايه كان يصوم شعبانه الا قليلا عبد الله الراوي في كله دي كان يصوم شعبان كله قال عبد الله بن مبارك ان العرب تطلق كلمه الكل على الكثير عشان كده حديث ابي حيفه فخرج النبي عليه الصلاه والسلام الحمراء قال لها ده بس اكترها عحمد ان ما كانت فيها لون ده زي ما بيقول على الشمس والقمر القمران زي بيقول على عمر الخطاب والذكرة صدق العمران عشان شو هرد عمران زي بيقول على الطمر والماء الاسودان عشان شو الطمر اهو كده كان يصوم شعبانا كله كان يصوم شعبانا الا قليلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولما سئل صلى الله عليه وسلم قال هذا شهر ترفع فيه الأعمال وذكر ابن الجوزي أن هذا شهر تكتب فيه الأعمال اللي جاية مش تكتب بقى كبير خلاص يبدل الأمر ليه يسلم ملك الموت كما قال ابن عباسه يسلم ملك الموت صحيفة فيها أسماء الموتى شهر شعبان ده يأخذ صحيفة في أسماء النور دي حاجة اللي جايد أبوها يبقى وإن الرجل لا يأكل ويشرح ويزرع ويدمي ويظن الحياة واسمه عند الله ميت مش هيبلغ اسبوعية لفاته عندنا نحن أبنايه شاب جرهز وخلاص كام وعشرين سنة بس وتجهز بمتمام نهارد بالليل دخلته السابق الصبح ميت هيا خش بالليل يوم الخامس بعدين شوية بيعملوا الكحنة بتاع الامرأة هتنفل ضربت الأنبو الناس الله العافية احرق الأب والأم والعروسة وبقى بعض النساء اللي قد يعملوا معها أول واحدة ماتت أخاف في واحدة حريفة عشان هو ما ماشى السابق الحريق ده مثلا انه قدوا جد جه. بس هو سابق ظهر اخذت حريقة فيهم العروسة ده لا ده اول واحدة ده فانوه من خميزة من لا ينهي شهر الثلاثالي رحمة الله يقول انه يبقل النبي عليه الصلاة يقول انتو كان قاسا من الهوطة النبي يحط ايديه في ركوة يقول لا إله إلا الله إن إلا أنه سكرت النبي بيتألم سنة الله ولن تجد لسنة الله تمثيبًا ولن تجد لسنة الله تحويبًا فانظر هل حاجة عنه مقام مبورًا ألا يشعر ولا عمل حاجة سنة يأخذ الصحيحة طيب حاجة شعبان اللي جاي هذا شهر عظيم جدا لازم نتوب فيه ونعمل فيه حتى لو هجبش بعد شعبان مدامة كان ينباقي ان نعمل فيه تقوله للؤلاء مولاد عمار بن ياسر قادمة عمار بن ياسر كان عماره يتهيأ لصوم شعبان كما يتهيأ لصوم رمضان بين هذا يهو النبي بيسان شعبان يقول له السلام رمضان. عمار الناس البيئة تهيأ زي رمضان بالضبط كما يتهيأ بشهر رمضان انت املك تختم القرآن بشهر رمضان كلها دي انا نفسي تعملها بشعبان لو نفسي تتختم كل ثلاث ايام ما يمرش عليك شهر شعبان إلا انت اعتبر ان بعد بكرة رمضان مش شعبان شو هتعمل بني؟ لو اجتهدت فيه زي اخوه عليك شهر رمضان تقت في الصلوة استريه استقط يقول كده السنة وشجرة وارصوها رجل, رجل, رجل, رجل جزر, جزر, جزر, جزر, جزر, جزر وورقوها شعبان وزماروها رمضان يجي راح في رمضان ينحصل بقى تطلب لو اكتهدت في شعبان نفسك تخرع عشق الزافر رمضان عملتها شعبان انا ضميل لك انك تختم كل يوم في رمضان والقرآن ما القرآن اتى على سفر التوراة فانهزمت القرآن ده انا بقول لك لو قرأت منتغافل يصلح قلبك من سحان يصلح قلبك فما بادك لو انك انصدت لهم اتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفيدها زمن السبق والقدم ولن تكن منه للانجيل قائمة كأنه الطير كأنه الطير زار الجنة الحلومة جاء القرآن نسخ كل حاجة خلاص دم تقل مع اي شيء مع خير وكان عمرو بن قيس الملائي اذا دخل شعبان اخلق حانوته وتفرف لقراءة القرآن في شعبان وفي رمجان مسألة التفرق في رمضان انا ما بدكش اطول بالمسألاتي التفرق في رمضان موجود في حديث النبيه عليه الصلاه والسلام قال شهر غنيمه للمؤمنين وغنيمه المنافقين الا يقولون غنيمه المؤمنين انهم يفتلون فيها ايه الحسنات والعمل لانه لانه يتفرغون فيها مع شرحه كده يتفرغون له لا قصده يحاول يعمل اجازه كل مرتب يحاول شيخ ان شاء الله ما جاش يبقى اكتر وقته من العباده اما المنافقون فزي ما انت لعلك سمعت خلاص خلصت البوازير من زمان والافلام من زمان ينتظروا بها عورات الناس لكنني اقتصر وقت لك اختصارا خامسا وقتك وقته لحضرتك تقرا 10 ولا جزئين ولا ثلاثه الا ما تحافظ على الوقت. عشان كده بنقول بلاش تروح الشغل كلام على قد يا جماعة على صلاحنا على شعبان وعزيين نخلص دخلنا على رمضان ادونا شهرين اجازة لصلاحنا من الكلام واللت والعجل والاخد والراضي اسمت في بيتك في اشتهد لتعلم الله منك الصدق طبعا انا في الوقت الدرس القافل فقط كان عن الوقت فلا اريد ان انا اعيد الكلام فيه في تراتك اخرى لكن بيانت لك ان بعضهم كان يقوم يتدول وبيضحيش الوقت ده وهو في السكة بيطلع كتابه. ويقرأ عشان ماذا يعشوا بعد ذلك سليم الراضي قال بعضهم رأيتوه أضحف يا قلم وهو يقضت قلمة بيبري الألم رأيتوه يحرك شفتين قاعد يقرأ وهو بيبري الألم عشان ماذا حتى الآن فذكرت لك قال بعضهم عشرين سنة ما أكلت بيدي ليلا قط إنما كانت تطعيمني أختي وجلسها جنبه بغير هو يا الحديث اللي كتبه النهار عشرين سنة ما يضر وقتك وقتك سادسا إيايا والهويلة هو يضعف عجلك ولا صدرك وإنما أقلت هذه الكلمة من كلام جميل لكتابة بلمسك وقف يوما فراء جمعا وده أفضح تشيب لها الولدان فرأى جموعا فنظر الى جيش اللبو الحقيقة كده دي طبيعة فتحنا حلوطان انا الحقيقة دي هو قال لطنوا انفسكم على امضى اثر واعظم الم وايايا والهوينة وقت نفسك على كده حاربا حتجريح وعدتحاول وعدتقالك وقت نفسك على كده وايه بعد رجع ربنا قال كده يا ايوه الذين امانوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا ولا تولوا بالأزبار اوعى تجري مهما كان عجبه اعجبوهم اوعى تجري والباقي النجاح شاولي عم الله عنه اعمل ايه لوحص قاتل عاجلا من الرومي يوم اليارووك فضرباه الرومي ضربة فشق بطن فمد دمعت ارهبت جرح كبير جدا ارهبت وعلى الارض لا افارس معدلي قالوا سعيدني بس رح مساعده لما امعاه لما امعاه ده بقى يرجع عشان يتعالج يخيط ولا يعمل حاجة لما امعاه وحق ييده عليها كده ورح مسك السيف وطلع يجري على سبب الروح وهو يرتجز ارجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن احسن الضرابة انا قتلت بجد بصدق مات قبل ما يوصل الوحيد لجيوشة وروشة عزيمة صام أبو نوسى الأشعرية حتى اصفر لولوه واخضر أنا بقى بتم قولك نازل لما تقرأ الأثار دي ادأى كده اصفر لولو ماشي واحدة نبقى رأك اصفر انما اخضره دي جب من كان حصل في الدم مش نوع تدلق بدرجة إن حصل زي جوانب الجسم بدأ يخضر حروف ضقر فدخل عليه الحسن إنما دخل أظن أبس اللي قال إن الله لم يأمرك بهذا إن الله لم يأمرك بهذا أرفق بنفسك قالوا رفق نريد دا العادة هو دا ما جاء إن الخيل إذا بلغت رأسا بجواها أخرجت كل ما عندها وإني قد تقدم بها العمر فرص بيجري في حلبة الفتاء اللي بتاع المسلاء لما يليها الخط الأحمر زهر يطلع قول منا عندي ويقولك بعد يعمل بس تليح بقى اذا بل بترعتم ادراها ابو موسى سمه جبر انا خلاص انا حعيشت بيه اكتر خلينا اكتهد انا خلاص خلينا اكتر عندي عمد صالح زينك التي جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تصوب سردا فحضرتها الوطبة يا صائم فقيل هل يا قالت افطر والله ما صلت الا لهذا اليوم لانا كان انا لموت صائم تقولوني اكبر دلوقتي انظروا هل قالوا ليس بعد فقالت اشهدوا ان لا اله الى الله نحن الله رسول الله وما يده صالح انما العيش عايش الاخرة تشعيش الدولية فاستاهد انا ابو دك شبا ما لا استفق بقول استاهد وقت المسكك على السردة كان ابو مسلم رضي الله عنه ابو مسلم الخولان كان قد علم في غرفتي سوطا مش كده؟ شو مسكن حق كرباك في كرباك فكان يقوم فإذا فتر تاب من القيام يأخذ كرباك ويقرب برجل ويقول اعمالي والله لا أعملان حتى يكون التقصير منك لا منك أنا رسم قواه في الله وأنا طلاق كل عم والله لنزاحملنا أصحاب محمدنا شو بالهمة؟ لنزاحملنا أصحاب محمد على الحرب هيا ضد أصحاب محمده أن يستأثيره برسول الله يعنى هم بس اللي بوفق النبي هم بس بسمه وكلامه بس لا والله لما هكتاه التعدم النبي يفرح هم يشوفني قال بعضهم رأيك ولنائم رسول الله وأبا بكر وعمر وسل من الصحابة قلت يا رسول الله من أرقفك هنا وقال ليه قال المتظر محمد بن إسماعيل بخير قال فلما استيقلت الرفق لهذا فوجدت أن البخارية مات في هذه الساعة بوقت بستني البخاء النبي لما مات عشان البخاري عشان اختهر البخاري محمد بن يوسف الفردري او الفردريو بيقول ايه محمد بن يوسف بيقول, بيقول كنت مع البخاري ده كان بيختم البخاري وكان ماشي معه يحب البخاري أولا. قال بدت معه ليله فحسبت له 17 عشرة يدور في يقه الصراط ويكتب شيئا يبقى البخاري نام اتفهم لما مات بقى في الحياه وفي الممات بحق انت احد المكرومات لما دفن البخاري لما دفن كسر الله اعداءه انه بلغ لما عداه الناس اريد ان ارسه بانك لما عداه الناس اريد اقول لك ازا اجتهدت حتلاقي ثم ان ربك للذين هجروا تابوا يا حبي. من بعد ما كتبوا ثم ايه جاهدوا وصبر المسألة مش كده بس وانيبوا شو نقوله بعد ما كتبوا هجر الزن. ثم سابق ورابق وجاهد اعب اتعب نفسك بلغا بعضاظا لتاين ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تك كل الناس تجري على الاخر لما مات البخاري لاقوا التراب بتاعه بعد ما اهله ما قدم قالوا بخش قالوا له لا لما خالفوه وظهرت البدعه فلما قالوا بخش قالوا لا لما مات لاقوا التراب بتاعه مش بقت الناس تاخد التراب تعبيه الله عز وجل الناس له بالفضل ثامنا التسديد التسديد ده قصد به عبادات يا اخوانا التسديد من تسديد لما واحد بينشر على هدف بينشر على قصد الهدف مش حواليه الاخوة بقى ميجيش هدفشها للمدان ويجي ويجي ويعتكف جايد معاً لكتابة كلها في الوقت كايد حتى اللذين سيحاضرون احنا هنقول ان الاخوة من اعمالهم للمدان من التائب ويدعوا الناس لان الناس بتقبل ماسي انا محضر من الشعبان يا اخي يكون ده من المبين من التحذير حضر من الشعبان ده هتكلم في رمضان ايه؟ بحكام الفقه يعني؟ بنت هتكلم في رقائد ترقق الناس يتقربها يعني من الصيام بقى رقق من كده خلص انها فقه الصيام ده لا ممكن اقوله في خمس دقائق ثم يتعرض بعد ذلك اللي فتوى الناس يبال اخ حتى الداعية يحضر الدروس دي عشان يماش في رمضان ما يعملش حاجة فارغ الا العبادة والاشتهاد ثم هو بعد ذلك يد الأعمال اللي ينركز عليها قراءة القرآن طرق العلم ما طرقش فيها وزحبت في الوقت ده وما تسمعش البعض اللي يخلي بقول أصلي مالك ابن أسماش في طول السنة فلما يسيبه في شهر رمضان إنه احنا مش بسكين العلم طول السنة لا سيبه في شهر رمضان حتى تأخذ شحنة جديدة تحقص بها وتسابر على مقتبك بها ويسابر على الكتب والبحث بها ده قلب العزم ده يأتي من العباد قراءة القرآن العمر لمن أراد وقدر على ذلك وعد وكذلك الاعتكاد لا تترك لأجل ولد ولا بتحرق أجيب لقص العيد والناس بيعملوا كحكي في البيت الاعتكاد الاعتكاد بحق وطبع عندما نعرضهش لما يحدث بشارة رمضان لأن أكثر الكلام الكلام تجير القال فيه إنما أنا أردت أن فقط ودون الكتاب هو الأصلم في برنامج رمضان والحظ على كل بطل مجيز أصحب كتاب جزب أسرار المحبين في رمضان عارفينه كتاب لا؟ لا الشيخ يا عصري هذا مشاهدة معنا أخبر أسرار المحبين في الرمضان لا ييجي فكذا فيه عما يحدث في رمضان وما تحدثه إلى غير هذا. يبقى فراء القرآن طبعا القيام ترويح والذكر وبخسر استغفاء هذا وقته باب التوبة فيه مكتوح بخصوص تغلق فيها بواب النيران وتفتح فيها بواب الجناب وينادي منادم يبقى هي الخير أقبل قول واستغفر الله عشان يقبلك ويبقى هي الشر أقصر الانكسار مع الصوم عبادة عبادة اقعوا كده من بالعمود وما تكلمش حد ورا حد يكلمت ومتع الاخر ما يرده كده وعلى الفقير إليك شوف بيقول بعضهم رأيت قويس القرني عارت مين قويس القرني سيد التابعين أرسل نبيه الصحابة قالوا له الله يشوف قويس خليه بعرفه التابعي اللي ما شوفش النبي منعه من وقودي على النبي أمه لأنه كان باره ضمنه وقت القرم بعدين يقول رئيبك وويس لزوء الصبح ثم جلس يذكر الله حتى ان تفتعد الشمس فقال يصل الى قائمة وهيرة قبل الدورة رب العذاعة الدور ثم جرس يذكر الله فأوزنا الغدة فصلت الضبت ثم قال يصل الى العقد ثم جرس بعد العبد يذكر الله حة قلة الشمس فأوزنا 85 فأوزنا 60 الى العشاء ثم اوزنا العشاء فقال يصل بعد العشاء ايه فلما كان بعد الفجر جلت أسو الله فأخذت عمل جدا وصحي تاني فقال اللهم إني أعوذ بك من نفس من عين النوانة ومن بطن لا تشبع ده بأنام ايه ذاك؟ اجتهد الانتصار والاجتهاد والاعتكام اعمال مركز عليها تركيز في شهر رمضان الذكر غنيمة بريدة واغر وعظيم جدا مفيش منع ان تصبح ما تقولش بقى اللي بيقولي تصبح على ايدا والتاني عادي عرفش يعيد خليه سبح على السبح وصيه عادي ان كل واحد ماسك تتمكن تاني كده قال الصيوطي والصبحة تمستحب في اجماع طب الصيوطي يعني برضو في ممكن وممكن يعني يقنص بيقولو كده الصيوطي بيمقل يعني طب النبو بقى لكي في قال في المجموع اذا كان خيط الصبحة من حريف فيحرم حمله او لا قال فيه قولين للشافعية مغيش لحد الصبحة خالص ذكر ان كتير اكثر من انسان بقالها دي مدرسة كانت تعلم المسأل عبادة على الصبح فاذا تعرض الذكر تركها ايه ارجع في ده في البداية انا احضر كلام كتير اولي ولا يوعن اولي احد جهر جهر بالإنكار على الذين سبحوا على الحصى ولا الا من الصحابه بس طب مؤيدين شكل باجماع سكوتي طب ما انت بتقول لي جماعه السكوت ضعيف هتقول النهارده عشان حجه ده إن على ذلك اللي معتقد يعني بس عايزين نتعايش مالك الكلمه دي لما اقراها عايزين نعيش كده يعني يعني خليك ايه اللي, اللي, اللي, اللي يرى راي له فيه شرف خاص سيب وسبح. اللي شايف اللي لزا مسبح على ايدي. سيب وسبح على ايدي. عمير ابن هاني قال اني لأسبح الله في اليوم اربعين الف مرة. قالوا اربعين الف قال نعم الا ان تخطئ هذه القصابعة. مسبح على ايدي? اربعين الف. محدش انكر عليه خير وكان مسجد سلحة. يقول لك الحقل ابن حجر ما كانش مش من ثمه قال. ابن حجر. كان حقا الثمه على طول. الشوكان. خليك مرحبا تاسعا مصاحبة زويل هما منه الصاحب ساحب والقرير بالمقارن يختبر قل لي من صاحبك اقول لك ايه من امن قد عرفناك باختيارك ان كان دليلا على اللبين اختياره صاحبك كده ايه انت كده لذلك قال يا ابو زرعة ان الذين يتعانون على اصحاب النبي يريدون ان يتعانوا على النبي يصحابه مصاحب منافقيني فانت من خلاص عايزين نصحب انسان غيره وبطال واحد كل ما يشوفني وانت تصبحت مبالح وانت قمت مبالح وانت عمدته ايه ما, ما عندوش مجال ان يكلمني واخد يدي مالقش اعتزم هو ابقى الوحدة عورت شهرين وأن الصدق والمجاهدة يصل الإنسان إن شاء الله عز وجل ولا تركب إلى أهل الدناية فإن خلائق السفهاء تعدي لا تمسى الدعاء في سنة جلالك فإن التوفيق الموفق منوفقه الله فاستحر بأخذ نصر من السماء رأى النبي ألف ويزيد يوم بطر وهو عن سفه 313 عملي قال علي أن السماء في الليلة, في الليلة التي كانت صابحتها معركة في بدلم الغزوة في بدلم فما مننا من رجل إلا واتقى بترسك بدرقتك بشجرة ببيت ورسول الله بيعملينه قائم للليلة كله يصلي ويرفع ويسكت ويستحلب النصر من السماء يبسط يده ولقاء عبد وجل يقول إيه اللهم إيه تهزم هذه العصابة فلن تقفل اللهم إيه تحملهم النار من يوم زياع انت امسط زيادك هي اليدي قم في الزياج يقول انا اريد ان اتقرب اليك بلا تحرمني وقد كان هناك من كان وكذا وكذا وفعل وغطرت لهم لا, لا اكون عشق خلقك الرجل اللي تلع من نار عنه كده صح ولا لا حتى منتصل يوم القيامه اني لا اعلم اخر راجل يخرج من المرض على الله الله شافين النار واجهوه لها فقال يا رب قشبني روحها وأحرقني زكاؤها هو مش بوه النار ده بس قاعد على شفير النور والهوى فتاحها الهب وقال حرق فقال فإن حاولت واجهك لا تطلب شيئا اخر او كي احرق قال لا واحد جدك وبعدين بص لعد جنة قال يا رب اطردني من الجنة حدة كده قال وايحد يا ابن ادم ألا بدكم قد أعطيت العودة والموافقة على ألها ده فإنشان قال له إيه الشاهد بس أنا أعزقل قال له إيه قال له لها أكون لنا أشقى خلقك ده تضرع ما بقاش أنا أشقى واحد ما كلهم دخلهم ما بقاش أنا أنا عارب أني نعملتش حاجة بسي رحمتك أنت قوم كده في قلب الليل يقول له لها أكون لنا أشقى خلقك تضرع عاشرا وأخيرا لا نجحز الهمة إلا ذكر الآخرة ذكر الموت والرحيم وأنك لست من أهل الدنيا ولم تخلق لتخلق في الدنيا وأن لك بين يدي الله عز وجل موقف يسألك فيه عن الكثير والقليل والنقيل والقتمير في يوم الفضل وميزان العدم إذا شهد الندير وحكم الخبير وبان التفسير فريق في الجنة وفريق في السعيد قال عبدالله المبارك دخلت المسجد حكاية دخلت المسجد الحرامكة وبدت فخطا والناس يسألون الله عز وجل ولا يستجابوا له حتى كادوا يهلكوا مفيش مطر وانت لا تشعر بها في مصر عشان منير إنما غيرك يشعر مفيش مطر حتى كاد الناس وان يهلكوا فصليت ركعتين ثم جلست فخرج شاب شو الهمة من بيت عليه طمرين لابس كده حاجة على جدك وحاجة ساتة ربيعة ورقعة شي بسيط منصور ثم جاء فصلى ركعتين بجواري فلما سجد سمعته يقول اللهم بالذي بيني وبينك انطر السلام اللي منه بينه الشغل بقى الليل والنهار باللذي بيني وبينك أمطر السماء قال ابن المبارك كما أتم صلاته حتى كأن أكواف قرب قد فتحت مش نجل الأول نقطه بعدين ذا لا دكاء سين مرة عدة ونرى السحابة ولم يكن في السماء من فزع مش في السماء قضي خالص فقام وقترف إلى بيته تتبعه فضرقت البابا فخرج صاحب الداري فقال ابو عبدالرحمن مقلم بك الناسك العابد عارف انه قال لي عندك حاجة قال سأل قال غلام عندك هبوا لي اشتريت الدوني هبى اي حاجة العين فعرض علي غنان ده بغنان كله من جوا وعرض علي في المانه وقال هذا يحسبتنا بقى قال هذا له عقل يحسب جيدا ويحسب جيدا ينفعك في التجارة وهناك قوة ينفعك في حمل الأشياء وهذه الجميلة تنفعك بقى. قال ليس كل هؤلاء مريد إنما هو عبد من صفتيه كذا وكذا قال فقال الرجل لابن المبارك لعلك تقصد هذا البائد القائم بالليل الصوائمي بالنهار دي صفته قال ابن مبارك هو الناس من اللي. قال خذ ولا حاجة لي فيه وفي رواية ذكرار من جلد قال لا التطيع قال لما قال فان هذا فأل حسن علي لما عددك يتعذب الخرجة ايه لي بسببه فلما الاحب من مبارك اعطاه اياه ووهده اياه ولما سناشى الحديث داخل بينما هم يسيرون نظر الغلام إلى ابن المبارك وقال يا سيدي قال ابن المبارك لبيك قال لتقل لبيك فإنك شيد وانا عدد انها لا أريد أن أسألك عن شيء قال سل قال لم استوهدتني من شيد ايه سبب قال ابن المبارك لا عليك شايد أقول لك يعني قال لا عليك قال أقسمت عليك يا أبا عبدالرحمن قال لعنك سمعت الذي دار بيني وبيه انه كان من امريكا كذا وكذا وكذا وقد رأيته منك كذا وكذا وكذا وقص عليه ما حدث فتغير وجهه وظهرت عليه امارات الغضب ثم قال ابا عبد الرحمن هل لي ان اصلي وقعتين قال اذنت لك فانصرف فتوضى قال هنا بيت الفضان بن عياد تعال كش عنده في البيت قال لا انه ما كان من امر لله الا عج سبب بنقول من دراك ما فيش حاجة رجلت لأجلها إلا عجل فتوقع وصل لما كانه قال ابن مبارك فسجأته وهو سجد يقول اللهم إن هذا قد اطلع على الذي بيني وبينك وقد كنت أكتمه اللهم فاقددني إليك الآيان قال فاقتربت له فحركت فإذا هو ميت ذكر الأخيرة هذا أمر يبلوره وما صنع محمد الأصحابك إلا لما أخذ قلوبهم وسافر بها إلى الأخير أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان قائلها وسامعها وجامعها إنه القادر على الجليل والجليل يعني إيش فيه موضية قصة أنعارف الوقت أخر إنما إن شاء الله يعملين أوه. كان كان يفعل العادة السيئة وبعدين الوقت لما بيتبول بيسقط منه بعض المليه ده مش مليه اسمه وديه وهو نزل لكن ليس عليك فيه غسل وفي الحقيقة هو ده من اعتارها ده العادة السيئة القبيحة انها تضع في الجهاز التمثلي لدرجة المنسالي بعنده شيء زي السيلان ينزل منه الامر بدون ان يشعر فاذا حدث هذا يبقى عليك ان تبسل ثيابك وتبسل ما مسك مراقع مصيابك فيه لانه ناجس هو التغسل ذات لواته وانه تعيد قبل صلاة الجمعة حتى لحظت في المسجد قوم بخش الحنباء متوضع لانه لا يوجد الوجوه وعليكم السلام وحمد الله وبركاته احنا نقول ان اسباب الثبات من اسباب الثبات قراءة القرآن وقيام الليل وصيام النهار ودوام الدعاء واللجء الى الله عز وجل احنا قلنا لنا رب احنا مش نسمع طوع كده ولا يطلب احنا لما سيدا ننزح له وهو مالك كل شيء اي حاجة دعين قال النبي دعوه قال صلى الله عليه وكلما سلو الله في كل شيء حتى في الشراق لعلى احدكم فانه الا ان يسكره ما <تصفيق> صلاة الترويح والاجتماع صلي ما يا النبي في الصحيحين عن ابن عمر قال جاء رجل يا رسول الله سلام فقال وسأله عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنا مثنا قال له احداشر قال له احداشر قال له مثنا مثنا فاذا قشي احدكم الصبح بل يصلي ايه فلسلي ركعة توتوا له ما تتصلى وبعدين الثلاث اللي كانوا يصلوا عالفة راكعة في اليوم والليلة والليارات احمد اللي كانوا يصلوا كل طويلة وده امام احمد ده احتجم وهو مش عايز اجامة عشان يقلب النبي وجاء جارية من السوق سماء رايحانة عشان تبقى جارية وده يسمع على اسم جارية في النبي احمد بن حمد ده اللي جانب يعني وهو بيقول قال له خلي اللي حياته واجه مش قليل من شدة الاعياء ابنه بيوضيه كده واجه غسل ووشه فحشر له بيديه كده خ ده دي سنة لا بقس ايه؟ وهو بيموت ده ما كانش يعرف السنة بقى وإحنا اللي عارفينها ولا أخبارنا ايه؟ طب وده ايه اللي بقى ايه اللي فيه؟ اسمها الترويح ليه؟ لان فيها ترويحة يعني ايه سميها ترويح ترويح؟ يعني معترض عن ايه؟ كلمة ترويح كلمة التهاكل. طب الأصل, الاصل اللي في الاجتماع ولا في اجتماع خلاص اللهم بارك ان شاء الله وهذا الحاصل الى يعد ترويحه يعد ترويحه الصلوات ترويحه ترويح لاخواننا ده الواحد بيصل اربع حاجات ويروح يريح شويه والسلف كانوا بيصلوا كده ورجعتين هو يقدر شوي. يريح شويه ورجعتين يريح فده بيروح بين الصلاه ترى صليت لحد الساعه 10 قلت لك الترويحه دي بقى طويله شويه اقعد كمان ساعتين بعض الناس برضو فيه مبلغاني معطرد عشان فيه حاجة اسمها قيام وتهدد يعني فيه اسمها ترويح و اسمها تهدد ما تقولش تهدد خلاص؟ هو يعني في الحقيقة إذا غضب الله على قوم سلبهم العمل وعطاهم الجدل شوف الكلام متحسن من إذا وإحنا عرضنا عن ايمة ده بالله عليك كلام ده يتعرض عن ايمة يحبون حتى من الايمة يحترمني لو قلت له كده؟ اقول لك بس بس الله يكربك يا امام الشفعي ما تقولش حتة تهجل بحثة حيقول لي ايه طالب في الجامعة بيؤذن عليه الظهرة أثناء المحاضرات استأذر الدكتور ومصلي ان دلوقتي في تسجيل بسيطة خالص اي صغيرة والناس بتصوروا كل حاجة متأذسة ما تقولش استحيفوت للحاجة استأذر الدكتور ومصلي تبقى عملتها سنة تبقى عملتها سنة واحد تاني بتأذن معاك واحد ثالث استاذي مع البيتر حاليا نفس الوقت بقى بعد كده او اتنين ثلاثة بيدانستهم حاولوا خلاص يا جماعة خلاص تصلي جلين انت تصلي معاكم وقد كان انتصاره المسلمين يوم الشرع ربما لا يقل على انتصاريهم يوم بدي ليه؟ لان المشركين كده الجماعة دول صبرين تلات سنين بيأكل ورق شجر وطراب ليه يا عشان انا لو هبا تدوّعني يوم حكفر المشركين كده بيحكي العرب عن رجل كان فيه صمم اسمه ساعد معتازر بالإخوة الاسمه ساعد هو كان اسمه جدا صمم اسمه ساعد ده جايب الابن بتاعته بالإيل يتبارح بساعد حط الابن ونام اول ما اشرح الصبح الابن بال... الغنم بتفتح عينيها لقى الصمم الدماء خافت طولها تجيب فتفرقت فقام الاعرابي مختبرا ده ساعد بقى إله قال مخلوق الرفاء لأتينا سعدا ليزمع عشان لنا فضرخنا فما نحن من سعدي وكفر سعد عشان شو يتغنى فلما صبر المسلمون في الشعب بقى قالوا يا لأ ده الهبم عظيم لفت نظرهم وعسنى الناس كتير. طيب ايه حكم القاء السلام على الدرج قال النبي صلى الله عليه اما اني لا اماري احباك الكل فسلامي على الواحده يا سلامي على الكل كان يعد يقول السلام عليكم بس لكن مفيش مصاطحه طب الان في هذا الوقت بقى وقد يخطئ الانسان وقد يتعرض الانسان لكذب ما تسلمش لا تلك السلام ده طب هي سلمت عليه مش عارف أقول لك رد عليهم فراث بس حاول أنك متعرفش نفسك للحاجات جي لأنه الرجل امرأة عطفت فقال لها يرحمك الله فالإنام أحمد قال لها أنت أحمد مجد عليك ليه؟ هتقال لها يقول يا رحمة يا رحمة يا رحمة الله يا يا رحمة الله يا رحمة الله أنا مش عايزين نفتح المسلم ما يحب مطارك أمي في البيت وحدها بطلب العلم علما بأنها تكتل على خير المناسك والله هي مزعلان خلص ده بقى زعلانة مدخلطش برون بيوت لان طلب العلم العيني انت محصّره حكم قص الشارف بالموس وهو في الحقيقة العلماء تكلمه في القول ان نبي صلى الله عليه وسلم احكم قالوا ان الحقي ده ما بيقاش او القص الشارف و ارخل دي القص ده ما بيقاش بالموس ده بالمصر والحفي شدة في القص بس مش الاستئصار يعني بياخدوش من قصه بيارة بيحرق قوي قوي قوي قوي قوي بالمقصة بيه لحد ما بيظهر اللحم بتاع الجلد على قول ما طالب زلك ان ايمان مالك مثلا يقول ان ايمان مالك مثلا يقول ان اللي حشوفه حالي شربه برموسها برموسها وكان يقول انها هزل ايمان مالك فلا بس اناك انتخذوا بالمقصة احسن من قصة لا في الحقيقة الحديث اللي هو من دم لاجي دعاني ف... فلم استجب بلاك ده حديث أقره بن في وضائف المعايز كان صحاها يعني هل هو يؤمل غير الشدائل وشدائل اليادي ربنا يا الصدق ويادي يفعل الزنب ثم يتوب. احنا بشكل. والطبيعة انا مش بشكعك عالزنب. لكن بيحصل. نعمل ايه? تتوب. قيل لعلي رضي الله عنه رجل يزن بزنبه. ماذا يصنع قل يتوب. قيل فاخر قل يتوب. قيل فالث قل يتوب متى? قل حتى يستيقص الشيطان. يعني الذي تتوب اليه لازال حياً خيوماً سبحانه ومحمده طب إليه سبحانه وتعالى لكن لا يكون ذلك استهداءاً إنه مش مشكلة ومش عنده أي مانع هو أهادي لا إن عبداً أزم بذنباً فقال لهم إني أزمت بذنباً حياتي الصحيحية أزمت بذنباً فأفض ليه فقال الله وعلم عبدي أن له رباً يأفض بذنباً وإيه ويدعو به لعبدي ثم حصل إليه ثم أزم بذنباً أوصى قال المنزلي اي ثابت من الاول ثابتا مسوح فتقول هتتحول مكتوب دوله مسوح انما مساله الانسان يذل شخص لا يستجيب للنصح والوعظ والهدايه فانه يذل بقدر شوائفه ما هذه الشوائف لما بيشكل الشوائف الحوادث اللي تؤثر على القلب الإفراط في المباح زي ما قلنا في الأكل والشرب كده يأكل وشرب يدخن ما يبقاش شهامل سرعان ده كله دي ما للقلب وقد قال ابن القيب ما تجيبش حاجة تاني قد ديني وابن القيب رحمه الله يقول إن الله المسيحات تقطعوا بالقلوب لا تقطعوا بالأباد وحياتي في الثوائد قال ان مصدات القلب عن الله او عوائد القلب عن الله عز وجل ثلاثة العوائد والعوائد والعوائد, والعوائد. ممكن بعض العادات اللي انت اخد عليها الاعراض تصد قلبك عن الله الدكتور اللي بيبت المحاضرة مش مسلم وقال له مرداش طالع لا, لا ازوك مش هدين مبالدة بل بالعكس هو اللي غير مسلم مش هيضر لك مطلعش لأينا هيقول لك سعيدها انت حديثها بخلاف المزر انت بقى بتقول لي نصلعش عشان بقى انا ما اطلع المزر وانتك م... فديه مبالغة شوية انما حتى لو حصل حتى لو حصل واضح باشي لك لو حصل ده. حتى لو حصل وقال لك ما تطلعش ما تبقىش تحضر مدهر. يعني ايه فعى الاوازن جان سجل المحاضرة دي وحاول جنجز الوقت في الوقت الوقت في المعادي دي المحاضرة مهمة والتواصل امر اتقفل عليه بسرعان اكتب يعني خلاص ده وقت خالص الصلاة لها وقت اول ووقت اخر يعني الظلم من اول الساعة واحدة لها الساعة كاملة الساعة اربعة من واحدة لاربعة وثلاثة المحاضرة بتاعتها تقلص في الساعة وخلاص اذا كانت مهمة مش قدر تسجلها ومش بكل الصبر انقبعت في وقت اول ووقت تاني ما احنا بقوله تطلع ليه؟ علشان تقيم سنة بين الناس يبقى الجامعة احنا اعزينا الجامعات تتعود على كده أما هي يؤذل من الأذان يقوم بالطلب يصنبه حتى لو مش أخلط طب ممكن يا دكتر بس وانا في المدرب أصلي هنا وتشوف القبلة فين قطعة تصادت لقى واحد يمضم معاك اثنين ثلاثة بدأوا قطعة ترطل القرآن ترطيلا تعمل عليه تخليه مع عشر يارا يقول لها قطعة تصلي بس المهم يعني, يعني نعمل نعمل نعمل, نعمل هذا الدين بجدور ما تقولش تخالي معايا لأنه هو عقله جدا ما تقولش تخالي معايا إنما بيزقوا بمرونة كل هذه السبيل اذهل الله على قصيره هذا من العلم اسال الله عز وجل ان يجعلني وليا كل من يذكره دعيا بادا واذا ندمت وعقدت سوءه هذا لنفسي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب